ساعة. استمع إلى الجمل وأعدها ثم قرأها أنا وأخي سنذهب إلى معرض الكتب اقرأ كتابا ثم لخصه أتحب مادة الرياضة أم مادة الرسم سأصبح في المستقبل مدرسا. أو ضابطا أنا آسف جدا لأنني تأخرت عن الدرس أنا آسفه يا أستاذي يا سلام حقاً أنت ذكي في الدروس